بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرِ قُمْ فَأَنْذِرُ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ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 لَْيقين الذي نَأُوتُكِتابَ وَيَزْداد الذي نَ آمَنوا إمانَ وَلَا يَرتَابَ الذي نَأُوتُكِتابابَ وَمُؤمنِونَ وَلقُول وَلَقول الذيينَ فِي قُلوبِهِم م رَضُ وَكَافِرونَ ماذا أَرَادَ اللهَّ بِهذاَا مَثَلَ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إِلَّا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إِذَا أسفر